Ooh. Mm -hmm. سَيَبْقَى اشْتِيَاقِي لَكُمْ فِي الْمَعَاقِ وَإِنَّ عِزِّي عِنْدِي سَلَامُ الْفِرَاقِ فَلَا لَا تَقُولُوا لقلبي وداعاً وقولوا قريباً يحين التلاقي وقولوا قريباً يحين التلاقي سيبقى اشتياقي لكم في المآق ام الفراق فلا لا تقول لقلبي وداع وقل له قريبا يحين التلاقي وقل قريبا يحين التلاقي ولا شيء صعب من البعد عنكم كأن خطايا تشد وثاقي صداكم غلاكم يداكم دعاكم فريبين مني قريبين مني وهل من رفاقي ولا شيء صعب من البعد عنكم كأن خطايا تشد وثاقي صداكم غلام دعی نا منی ارفاکی پری